موقع رياض القرآن يقدم, يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال وقال لأتين مالا وولدا أطنع الغيب أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَلَمُذْ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَجِيْنَا فَرْضًا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم ونسوق المجرمين ونسوق المجرمين ونسوق المجرمين إلى جهنم ونسوق المجرمين إلى جهنم ويردا لا يملكون الشبع. إلا من اتقى عند الرحمن عذابا وقال اتقى الرحمن وندى لقد جئتم شيئا إدعا كادت السماوات تكاد السماوات يتفطرن من وتنشق الأرض وتخيرُ التكادُ السماوات تكادُ يتفطرن من وتشقُّ الأرض وتخيرُ الجبال هذاء. إن كل من في السماء. لقد احصاهم وعدوا مددا لقد احصاهم وعدوا مددا وكلهم اتي وكلهم آتي انوا عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا انما يسرناه بلسانك لتبشر وإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى وكم أهلكنا قبلهم من قوم، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا